فَمَ ن الطُررَّى فِي مَخْمَصَةٍ غَيْيرَ مُتَجان فِي الِِسِ فَإِن اللهَّ وَفُور الرَّحيِيم يَسْسلونَكَ مَاذَ أحَِّ لَهُم كُلْأُحَِّ لَكُُ الطَّباتُ وَمَا عَلَمتُم مِنَ الجَوَارحِ مُكَلِّب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 يُتِمُّهُنَّ أُجُورُهُنَّ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 فَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ على أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا فَدَََّ مُصَعيدًا طَيبَ فَم سَح بوجوهِكُمْ وَأَجكُم مِن مَا يُريد اللَّهُ لجعَ عَلَكُمْ مِن حَرَجِ وَلَ يريد لطَهِرَكُم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميساقه الذي واثقكم به إذ كلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمن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 هم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَتَّلِعُونَ عَلَى سنين ومن الذين قالوا اننا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا فنسوا حظا من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 بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا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 شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم مَ تَغ اللهَّهِ عَلَيكُم إِز جَلَ فيِيكُم أَن بِي أَجَعَكُم التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبون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 فتوكلوا إن in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 إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ يا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لعلكم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 النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء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 يَقُولُونَ آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ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 مَن يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ آكُلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَاءَ بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم or no. الدانيون والاحبار والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشوني ولا تشتروا مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِي قُرْآنٍ هَٰنًّا النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفُ بِالْأَنفِ والأنف والأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما فَيَنَا عَلَى آثَارِهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ, وآتيناه الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ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 تَبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ كُنْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أهل. مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمِنْهَاجٌ وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنحُكُمْ بَيْنَهُم بِمَا بعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومين صارا أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في ونخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح, فيصبح على ما هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُوَالُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا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 إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاهوت أولئك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 يرؤ كثيرا منهم اسرعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لا بئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكله لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مولولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء اين بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فساد تقو لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيْئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ولو أن أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير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 التوراة والإنجيل وما هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ كَفَروا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ سَلَاسَةَ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَمَسَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَإِن تَابُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا فَإِنَّ اللَّهَ مُغْنِي السَّخِيِّ وَاللَّهُ فَوْرُ الرَّحِيمِ مَالَمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ كَ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 ولا تتبعوا أهواء قوم قد ظلوا من قبل وأظلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من وقائل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس من ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا تَخُذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا لِلْيَهُودِ وَالَّذِينَ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 إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين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 وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما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 ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ فَذُو أَيْمَانِكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله مَا ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم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 لا وَصِيلَةَ وَلا حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ وَإذاَا قِيلَ لَم تَعَلَ إِلَ أمَا أَنزَل اللهَّهُ وَإِلَ الرَّسُول لِقَاوا حَصبُ نَ مَا وَجدَدنَ عَلَيهِ أَبَأَنَ أَلَ كََ أَبَ أُم ل يَعَمونَ ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين شَهَادَةُ بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران أَوْ آخران مِنْ غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت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 ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عسر على أنهما استحقا إسما فآخران يقومان مقامهما اَخْرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا حَقٌّ مِن شَهَادَتِهِ مَا وَمَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أَوْ يخافوا أَنْ ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا يَا بُنَيَّ مُرْ يَاذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى إذ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني تبرئ الأكمه والأبرس بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني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 وَإِذْ أَوْ حَتُ إلى الحَوارينَ أَن آمِنُوا بِي وَبَِسُول قَاُ آممَن وَشَهَد بِأَنَا مُسلمُون إذقالَالَ الحَواار بَنِي مَرْيَمَ هَل يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ قَالَتْ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قالوا نريد أن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 مولانا عيد تكون لنا عيد لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم فمن يكرر